إلا من الرحيم يا أزها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون هذا الهن كله كل هربعة عما أربعة وتضعوا كل ذا بحيد حملها وترى الناس, وترى الناس سكارا وما هم جسكارا عذاب الله شهيد ومن الناس من يجاهل في الله بغير علم ويتبع كل شيء قالب من كتب عليه انه من توداه فانه يضله ويجزيه الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في رجل البحث فإنا خلقناكم من تراب ثم من من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل سَمَّنْ ثم, ثُمَّ مَنْ خَرَجَ قُمْتَ لَنَسْتُمَّنْ تَبْلُغُ أَتُسْتَكُمْ وَأَنْ كَمَنْ ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يحلم من بحث علم شائعة وترى الأرض هامدة فإذا أن عليها الماء تجدت ورابت وأنبتت كل زوج بين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 وَأَنَّ اللَّهَ haya ya bau na si ليبل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونريقه يوم القيامة على بل حريق ذلك لما قدم السيدات لا ليس بالضال للعديد ومن الناس من يعبد الله على أرضه فإن أصابه خير ما به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 العشير إن الله يدخن الذين آمنوا وعملوا صالحا جنات تجري من تحتها الأنهار. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ wan a ko ki palèbundndediè bandi ki la lai a konò paèw du لَهُ آيَاتٌ فِي السَّمَاوَاتِ اللَّهَ لَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ <تصفيق> <تصفيق> أين إن الله يفرق بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يجد له من في السماوات ومن في الأرض والكبس والقمر والنجوم والشجر هو من وكثير حق عليه العذاب ومن بِهِ الله فما له من مكر إن الله ما يشاء هذا كصموا في ربهم فالذين كفروا قد اتفعت لهم سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يطهر به فِي في بطولهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها بالغن وعيجوا فيها وزوقوا في على بل حريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت والأنهار يحلون فيها من أساغر يحلون فيها من أساغر من دهب ولؤلؤا ولباتهم فيها وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْقَيِّمِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ إِنَّ الَّذِينَ جَفَوْا وَيَنصُرُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بالحرام الذي جعلناه الناس سواء العاشق فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاج بغلما نذقه من عذاب أنه وَإِذْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَى البيت وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ سجود وأذن كناش بالحج ذلك <تصفيق> ومن يعظم أرمات الله فهو خير له عند ربه وأئلت لكم الأنعاب إلا ما يسلى عليكم فاجتنبوا لك من الأوسان واجتنبوا قولا هو لله غض مشتك ومن يشرك بالله فكأنما خبر من السماء أو تهوي به الريق في مكان سحيق ذلك ومن يحضر شعائر الله فإنها أنت لكم فيها مناقع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العقيق وَكُنْ أُمَّةً جَاعِلَةً فِي الْأَرْضِ مَنْسَكًا لِخُرُسِ مَنْ ضَلَّ عَنِ الْمَأْوَى رَزَقُهُمْ دَائِمًا مَعَكُمْ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى وَاحِدٍ وبشر المخبتين الذين إيا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومنهم ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم شعائر الله لكم فيها خير فأيكون اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمحتر كذلك سقرناها لكم لعلكم لن ينال الله نحومها ولا يجماؤها ولكن يناله السقوى منكم تذال تسخرها لكم تكبر الله على ما هداكم وبشر Ooh. إِنَّ اللَّهَ يدافع عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ <specialize> قلنا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حك إلا أن يكونوا ربنا الله ولولا تفع الله الناس بعضهم ببعض له السمت واجعوا فيه وصلوات كان من اسم الله كثيراً، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقريب نعيم. في الأرض أقاموا الصلاة وآبوا السجادة وأمروا ونهوا عن المنك ولله الأمور وَإِنْ يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادوه وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأشحاب مديم وكل ذا موسى فأنيت للكافرين ثم أغرفهم فكيف كان من قرية وهي فهي يطال على عروسها وجسر معطلة أَفَنَمَشِي فِي في بَدَنِ فتكون لَهُمْ قلوب وَهُمْ بها أَوْ أَنَّى يسمعون بها هُنَاكَ لا أَظْلَمُ وَنَسِيَ ولكن كَانَ فِي التي الشذوذ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وحده وان يوما عند ربك ذل فتنه مما تعزون وجأني من قرية أمليت لها وهي وعلمة ثم أخلتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نجيهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كهير والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك أصحاب الجحيم وما أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول ولا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ الشيطان في فَاعْبُدُونِ وَلَقَدْ الله ما يلقف ثم يظلم الله آياته والله عليم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاتية قلوبهم وإن وان وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيحمنوا به فتخذك له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى ولا يجال الذين كفروا فيه بريد منه حتى ذات يوم الساعة بغتة أو يرشيهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وجلبوه أولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سجل الله ثم قتلوا أو ماشوا أو ماشوا ليرزقهم الله حسنا وإن الله له وغير رازك لندخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما اوتب به ثم هدى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بانه Allah يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن Allah سبيع بصير ذلك لأن الله وأن ما يدعون من دونه هو الباق وأن الله هو العلي الكثير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفقت بح الأرض محضرة إن الله لطيف الخبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أما يميتكم ثم يحييكم إما الإنسان نسفوا لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا يناسعون إنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى أهلاً مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تغتلقون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض الله ما في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 وما للظالم من مصيرين وإذا تسلى عليهم آياتنا بينات تحرق في وجوه الذين يجادون يصرون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل أفأنزئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المطير يا أيها الناس ظلمتهم فاستمعوا له إن الذين تدعونا من دون الله لن يخلقوا زمعوا له وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقدوهم بغف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره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 وقعلوا الخير لعلكم تسمحون وجاهدوا في الله حق جهازه هو وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتأبيكم إبراهيم وسمىكم المسلمين من قبل وطي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقوموا زكاة وصدق اللّه، هو مولك فنعم المولى ونعم المحسن.